وقبل ان أنهي سأعطيك ثلاث وصايا عملية أرجو الله أن يكتب لنا ولا بها النجاة إن كانت والدتك حية موجودة فاحرس كل الحرص على أن تدخل السرور عليها والله من أجل القروبات وأحظم أسباب التوفيق إدخال السرور على الواقتين وعلى الوالدة على وجه الخصوص فإن أردت بهذا وجه الله قصدت به وجه الله لا لشيء آخر لأن الله وصاك بها فإدخال السرور على الوالدة من أعظم أسباب التوفيق ومن أعظم ما سيعينك برحمة الله في غربتك هذه الأول أدخل عليها السرور للمكالمة هاتفية تسرها بها توخ أوقات تعلم أنها تحب أن تسمع صوتك فيها جاء رجل لابن عباس وأخبره أنه قتل قال يا ابن عم رسول الله هل لي من توبة قال يا هذا أمك حية قال لا قال يا ابن أخي أكثر من الاستغفار والعمل الصالح لما خرج ابن عباس تبيعه أعطاء ابن يسار تلميذ قال يا ابن عم رسول الله أراك سألته عن أمه قال والله لا أعلم عملا صالحا أحب وأقرب إلى الله من بذب الوالدة هذا الأول الثاني لا يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف لا يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف ولو أن تقرأ جزء آية لكن هذا له أثر في حياة القلب خاصة مما يرأى الإنسان من مناطره الأمر الثالث فلتكن عظيم الحياة من الله أن تصبح يوم ولم تكن لله ولو ثلاث ركعات ثم استقبل القبلة وصل لله ثلاث ركعات باختيارك لا يجبرك عليها أحد تجعلها ضخرا لك في الدنيا وضخرا لك في القبر وضخرا لك يوم تلقى الله الله يقول ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلة وفي التنزيل وفي الحديث قالت فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدم سمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برباك من سطرك وأعوذ بمعاثاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأنتم لستم الذين تخبرون بلذاته يخلطم الغرب رأيتم أهله ودياره شيئا عيانا لا تحدثون عن مجهول ومع ذلك عصمنا الله وإياكم من اللذة الحرام حتى اللذات المباحة والله لا توجد لذة أبدا أحظم من لذة السجود الله جل وحبا قال الله لنبيه اتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين وحتى يعرف أن لا تعديلها لذة من موقف طاحت هب أن إنسانا محت على عمل يعملوا لا يمكن أن يفرح أبنائك أو والداك أو أي أحد يحبك بعد وفاتك بشيء أعظم منهم لو علموا أن فلانا ما تساجدا هذا لا أظن أحدا يبكي عليه لأنه قلنا أي حالة مقبولة ليست بحرام لكن كيف يعرف الإنسان إن هذا العمل لذيذ إنه يفرح لو أنه قبث على هذا العمل فإذا قرم الإنسان استقرأ الإنسان الأحوال والله لا توجد شيء ولا توجد لذة أعظم من لذة السجود رب العالمين جل جلاله عبد ساجد يقول في سجوده سبحان ربي الأحلى ينزه خارق وهو يعلم يقينا أن الله ضني عبد لكنه يتوسل لله بهذا السجود أن يقربه منه فإذا قربك الله منه من هو أحبك فكل شيء في حياتك سيسره الله لك ويختاره الله لك وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى وعلى زمن الله وإياكم أكلمة التقوى صلى الله على محمد وآله الحمد لله رب العالمين